فذلِكَ نَقُص لَكَ مِنْ أَمبَ إمَا قَ سَبقُ إذلكَ نَ قُص لَْيكَ منِنْ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنْذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حملا وَثأَلَهُ يَّ قمَةِ حَّ يَوومَ فَخ في الصور وَونَحشر المجرمينَ يَومَئذٍ زُررق يووم فَخ في الصُور وَونَحْشر المجرمين يَمَعذ الذوق يتخافَةُ نَبَهُ إلا بثُم إلا عشرى يتخاف إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا ثُمَّ إِلَى الَّذِي ظَلَمْتُمْ إِلَّا يَوْمًا الجبال عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا, قاعا صفصفا فيذرها قاعا لا تَرَى فِيهَا عِوجًا وَلاَ امْتِ لا تَرَى فِيهَا عِوجًا وَلاَ امْتِ يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ وخشعة الأصوَاتُ لِحمنانِ فَذاَا تسَُ إلا همَمسَ وخشة الأصواتُ لحم فَلا تتسَو إَّ همَمسَ يَمَائذِ الَّ تَ فَع الشَّفعََةُ إلا مَنْ أذِنَ لَ رحمَ وَرضِيَ لَ قَلا يوْمَائذ رحمن وربي له كونه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا به علما وعنت الوجود للحي القيوم وعنت الوجود للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن قد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما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 العيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا